مَنْ كَانَ لَكَ وَأَرِنَا مَا نَسِيكَ وَأَرِنَا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 and I don't I and <laughs> I'm Amen. وهم من السماء I'm mm -hmm. and that's ولم يكن له ولي من الزل وكفره تكبيرا <تصفيق> الحمد لله الذين دعوا في سياط إليك في فقالوا يا أخى به. Kiitos. Thank <laughs> minä kvremi ton No, <laughs> Kiitos وَمَنْحَوَلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَبْرِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ se hiluus قد كانت لكم أشوة في إبراهيم لا تؤمن بالله وحده إلا قولا إذا رأي ما أذيه لا لك لأستغفرن yeah I want أعوذ برب الفلق ومن شل حاسب إذا حصل